وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظُنُّونَ فَوَإِلَّا الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَالَنِ إسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَةٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُوَالْزَكَاةِ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون